أنهم بيد خمس شراب ما بده، أذن رواية بس كذلذة. إن الله يمسك السماوات والأرض أن تزول ولا إنزال، فإن من أحد من بعد، إنه قام نحدي من غفور. إن الله يمسك السماوات والأرض أن تزول ولا إنزال، فإن أمسكهما من أحد من بعد، إنه قام نحدي من امسكوا السماء وفالعز ان ولا ان زارتا وان من احد من بعد انه كان حليما غفورا اشكر مجورة انت الله هنصر. الله من صلوه الله من صلوه اما هم علیه صحیح و سلام که از جاهایی که باید خوش بدید عبارت از مایی که پیدا شده لا یهرف لهو صاحبون